يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتين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 وَقَد أَضَلُّ كَثِيرًا وَلَا تَزِيد الظَّالِمِينَ إلَّا ضَلَالًا مِمَّا خَطِيئَةَ لِمُغْرِقُوا فَأُدَخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِن دُونِ اللَّهِ أَهْمَ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 ولبيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا